من هو حيدر درع عبس عبس من هو شبح حاجه bin huwa qalalek fol bida maktubna so bin huwa qalalek fol bida maktubna حرب نسينا عيون الضرب منه يرهب من يطوب من هو يرهب من يطغى من عسكر من نفر بنهورت بيد النهار منه عسكر من نفر بنهورت بيد النهار فرد حنين وخيمره عباس عباس فرد حنين وخيمره عباس عباس bahadra نكتب اسمو ناصر من الكل هتعتذر وانا والخط الشعور منك الكل نرج المعذره عباس حباز مننا نرج المعذره عباس عباس الممتع قال الموزع الوحيد لهذا العمل مؤسسه الخليج الاسلامي إدارة الانتاج بشار السعد بن هويش حاتره عباس عبد تخنا الصين اخر رايد الله صد خلنا للدهر من اللي يتعلم عبر صد خلنا للدهر من اللي يتعلم عبر منيا مصدره عباس عباس منيا مصدره عقبه عبس عبس من هو طائر الكفور بيد مكتوب النسور من هو يشبه درع عبس عبس شفيت الجكربله شفي لاخر عايله شفي لاخر عايله عينك جدحكم وابن اللي يمر عينك جدحكم وابن بوه اللي يمر بضليره ويعبر عباس عباس بضليره ويعبر عباس, عباس عظم الله يحيي شيخه يا حابس عبس عبس من هوبا يا لكل في <تصفيق> دبك دبن مس من هوبا الهندسه الصوتيه والتوزيع حسين الذهبي <سنة> <سنة> <تصفيق> كلها الشاعر حسين عباس مويلى هذا الراديد الحسيني من ليلى